122. والليل إذا عسعس 123. عس والصبح إذا تنفس 124. إنه لقول رسول كريم 125. ذي قوة عند ذي العرش مكين 126. مطاع ثمانين 127. وما وَنَقْدِرُهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَنِيّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم فَأَن تَذْهَبُوا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ